بسم الله الرحمن الرحيم وفي ممين تلك آيات من كتاب المبين نتلو عليك من نبع موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون على فِي الْأَرْضِ وجعل أَهْلَهَا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إِنَّهُ كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمتا ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا أن على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنبهم وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرد بناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حكم ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعيما وكذلك نجذي المحسنين ودخل المدينة على حين وفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا, هذا من شيعته وهذا من عدوه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 قال رب بما أنامت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرحه قال له موسى إنك لاوي مبين فلم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 ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسكون ووجد من دونهم مرأتين تهوزان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالت لا نتقي حتى يصدر الدعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأدليل قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل لَمَّا قَضَى مُوسَى الأجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُّوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَدْوَةٍ مِنْ مَاءٍ عَلَّلَكُم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 انهم كانوا قوما فاسقين قال رب اني قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون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 قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون فقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذني يا هامان على الطين لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلي ما لا يرجعون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 وما كنت بجالب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر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 ولكن رحمة من ربك لتنبر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت ايديهم فيقولوا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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرًا لِتَظَاهِرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَابِقِينَ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 أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويذرؤون بِالْحَسَنَةِ السيئة ومما رزقناهم منفقون وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين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 فَاتَّيْنَا مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 فعميت عليهم الآباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أي يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار.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 قل ارئيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء ان افلا تسمعون قل ارئيتم جعل الله عليكم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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شركائي الَّذِينَ كنتم تزعمون ونزعنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الحق بالله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغفي مَا آتاك الله الدار الْآخِرَةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أَحْسَنَ الله إليك ولا تبغي الفساد في الْأَرْضِ إِنَّ الله لا يحب المفسدين قال إِنَّمَا أوتيته على علم عندي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 وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوَلَّى لَئِنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَقَسَتَ بِمَا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الدار الآفرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسابا والعاخبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن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 ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه